بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين نواصل عند قول المصنف رحمه الله والمصدر كضرب واكرام ان حل محله فعل مع ان او مع ما ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا محدودا ولا منعوتا ولا منعوتا قبل العمل ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه وإعماله مضافا أكثر نحو ولولا دفع الله الناس وقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين ومنونا أقيس لحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما وبأل شاذ نحو وكيف التوقي ظهر ما أن راكبه كنا قد شرعنا في شرح الصدر الأول من كلام المصنف رحمه الله وتوقفنا عند قوله ولا منعوتا قبل العمل وهذا هو الشرط الخامس من شروط عمل المصدر الشرط الأول قال ما لم يكن مسغرا أي أن لا يكون مصغرا وأن لا يكون مضبرا هو شرط الثاني وأن لا يكون محدودا هو شرط الثالث وأن لا يكون منعوتا قبل العملي هو شرط الرابع وأن لا يكون محذوفا هو شرط الخامس أين موصوفا؟ آه نعم بارك الله فيك إيه ولا محذوفا هو الشرط السادس إذن ولا مفصولا من المعوني الشرط السابع ولا مؤخرا عنه الشرط الثامن إذن ثمانية شروط قال أن لا يكون محذوفا المصدر يعمل عمل الفعل بالشروط التي تم ذكرها وهو في الأصل هو اسم والاسماء إذا عملت عمل الفعلي فانها لا تاخذ جميع احكام الفعل بمعنى ان الفعل يعمل ظاهرا مذكورا ومحذوفا مذكورا ومحذوفا كقوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتل اقتتل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هذا فاعل لفعل محذوف يفسره الذي بعده أي اقتتله نقول وإن اقتتل تقديره وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ومنه قول الشاعر إذا المرء, إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء, فكل رداء يرتديه جميل المرء هذا فاعل أين فعله محذوف إذا الفعل يعمل أصالة ولهذا يجوز أن يعمل وهو مذكور ويجوز أن يعمل وهو محذوف أما ما يعمل عمل الفعل فإنه لا يجوز أن يعمل وهو وهو محذوف لأنه لا يعمل أصالة هذا واضح إذن المصدر الآن إذا حذف لا يعمل لا يعمل أصالة آه لا يعمل فلا يرفع ولا ولا ينصب يقول المصنف رحمه الله في في شرحه قال ولهذا رد على من قال مالك لك وزيدا ما لك وزيدا ما وزيدا إن التقدير وملابستك زيدا أي هنا زيدا روح مفعولا لفعل مفعولا لمصدر محذوف تقديره وملابستك واضح هذا وهذا تخريج ضعيف لان المصدر لا لا يعمل كذلك ضعف من علق البسمله او الجار والمجرور في البسمله بسم الله هم فيها تخريجان للنحاة معروفان تخريج الاول اه ان الباء الجار والمجرور طبعا الباء واسم جار ومجرم متعلقان ها بمصدر محذوف تقديره ابتدائي تقديره ابتدائي ابتدائي بسم الله فقدروا المبتدا مصدرا محذوفا وقدروا الخبر كذلك كما محذوفا تقديره ثابت او كائن او نحوات بسم الله ابتدائي بسم الله ثابت فعندنا هنا تقدير للمبتدا والخبر والتخريج الثاني انهما متعلقان بفعل محذوف يفسره السياق طبعا اما ابدا واما اقرا واما اكتب واما اشرب واما واضح بفعل محذوف فعل محذوف. طبعا هذا التخريج الاول ضعيف التخريج الأول ضعيف لماذا والضعيف من وجهين الوجه الاول ان فيه تقدير تقديرين تقدير الاول تقدير المبتدا والتقدير الثاني تقدير الخبر فحوذي في المبتدا والخبر والوجه الثالث بل فيه ثلاث أوجه على ضعف الوجه الثالث أنهم قدروا ماذا مصدرا محذوفا يعمل فيه في شيء مذكور وهذا كذلك هذا ماذا ضعيف إذن هذا التخريج ضعيف من ثلاث أوجه ظاهرة لحد الآن التخريج الثاني قوي من من اوجه الوجه الأول ان المقدر فعل والفعل يعمل اصاله واضح الآن الثاني أن التقدير هنا قليل بأقل هنا هنا تقدير واحد فقط هنا تقدير ما؟ فهنا اثنان والسيوطي رحمه الله يقرر يعني آآ آآ يقرر هذه المسألة يقول إذا قدرنا إذا لجأت إلى التقدير فيجب عليك أن تقدر أقل ما يمكن يعني إذا كنت أنت بين تقديرين تقدير فيه محذوف فقط وتقدير فيه ثلاث محذوبات أو أربعة فتلجأ إلى التقدير المحذوف لأن التقدير هو خلاف الأصل وإذا كنت بين إعرابين إعراب فيه تقدير وإعراب ليس فيه تقدير فالإعراب الذي ليس فيه تقدير ماذا أرجع يفهم هذا اذا المصدر يعمل إذا كان ظاهرا إذا كان مضمرا أو محذوفا عفوا ماذا فإنه لا يعمل وهذا هو القياس والله أعلم ثم يقول المصنف رحمه الله قال ولا مفصولا من المعمول ولا مفصولا من المعمول يعني ان لا يكون المصدر مفصولا عن المعمول عن معموله بمعنى لا يكون المصدر مفصولا عن معموله نحن نقول ماذا اعجبني, أعجبني اكرامك ها زيدا أعجبني إكرامك زيدا إذن هذا زيدا ماذا نقول عنه مفعول به لمن للمصدر إكرام توفر في الشروط ليس مصغرا ليس مذمرا ليس محذوفا إلى غير ذلك من الشروط لو فصلنا بين زيدا وبين إكرامك هم <تصفيق> أعجبني إكرامك هذا فاعل لو قلت أعجبني إكرامك اليوم زيدا هل فصلنا بين المعمول والعامل فصلنا بينهم لاحظ الآن أعجبني أن تكرم اليوم زيدا هذا صحيح وهذا غير صحيح أعجبني أن تكرم اليوم زيدا تكرم فعل يجوز أن يفصل بينه وبين معموله بل لم يفصل بينه وبين معموله لأن كل نعم فصل بينه وبين معموله ولكن مع هذا ماذا؟ جازة. لماذا لانه فعل يعمل اصاله بل يعمل في معموله حتى وان تاخر عنه يعني حتى وان ساء عفوا حتى وان سبقه واضح هذا اما المصدر لا ليست له هذه هذه هذا هذه المنزله لماذا لانه اسم ليس فعلا اعجبني اكرامك زيدا اليوم هذا صحيح اما تقول اعجبني اكرامك اليوم تفصل بين اليوم بين اكرام وزيد فهذا ماذا غير غير صحيح هنا لا هنا غير صحيح الكلام مصرح. نعم اذن ان لا يفصل به ولهذا قال المصنف في شرحه ردوا على او ضعفوا قول من قال يوم تبلى السرائر إنه معمول لرجعه لاحظ هذا الشرح قد يعني يقع فيه إشكال لأن الشرح يتكلم بلغة بلغة قوية لاحظ إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر إنه على رجعه لا قادر يوم تبلى السرائر هو ماذا قال ها. قال أن لا يكون مفصولا عن معموله ولهذا رد على من قال في يوم تبلى السرائر إنه معمول لرجعه لأنه قد فصل بينهم بالخبر من يشرح هذا الكلام من يصرح مراد ابن هشام موجودة رأيتم كلام أولا أين المصدر هنا هو الرجع انه معمول لرجعه هو الرجع رجعون أين المعمول أين المعمول معمول المصدر الذي زعم وضعف قال ولهذا ردوا على من قال في يوم تبلى السرائر إنه معمول لرجعه المعمول هو يوم نعم هو الظرف هذا الظرف بمن تعلق يعني إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر ان يوم ظرف متعلق برجعي هذا قال هذا الذي قالوا في هذه او قول قيل في هذه الايه في اعراب هذه الايه هذا ظرف من نصبه من نصبه ها من الاقوال التي قيلت ان المصدر رجع هو الذي ماذا هو الذي نصبه ورد هذا القول بان المصدر قد فصل بينه وبين معموله بقادر لا قادر هذا خبر ان ان مشبب الفعل واسمه هو الضمير واضح الان على رجعه ها جار ومجرور متعلقان بقادر واضح الان لقادر على رجعه مفهوم هذا الخبر هنا ماذا هذا خبر اللام هذه لام ابتداء او اللام مزحلقه واضح قادر الخبر ان واضح الان رجعه لا يتعدى عامله هو يعمل فيه واضح لا يتعدى عامله هو يعمل في يوم واضح في هذا إذن هذا مرض مصنف يعني قد يقع فيه اشكالان في إشكان في فهمه انه على رجعه لقادر قالوا ان يوم متعلق برجع إذن هذا المصدر عامل في في الظرف النصب هذا ممتنع لماذا لأنه لا يجوز للمصدر أن يعمل وقد فصل بينه وبين معموله بفاصل لاسيما إذا كان هذا الفاصل ماذا عاملا في المصدر هذا والله قال إذا قال ولا معمولا قال رحمه الله الشرط الثامن أو الأخير هو قوله قال ولا ولا مؤخرا عنه ولا مؤخرا عنه اعجبني اعجبني زيدا اكرامك هذا لا يصح لا يصح ان يعمل المصدر في ما قبله لا يصح أن يعمل المصدر فيما فيما قبله واضح هذه جملة غير سليمة ولهذا رد على من قال لا يبغون عنها حيوالا قال المصنف رحمه الله اين كلامه قال رحمه الله فلا تقول اعجبني زيدا ضربك واجاز السهيلي تقديم الجار ومجرور وسدد لها بقوله تعالى لا يبغون عنها الحوار يعني اذا كان المعمول عند السهيلي اذا كان المعمول جارا ومجرورا جائزة تقديمها على المصدر لأن العرب في الحقيقة يتوسعون في الظرف والجار مجرور يتوسعون في الظرف والجار مجرور لكن هذا ماذا كان سهلي ضعيف في هذا الباب قال واستدل بقول لا يبغون عنها حول لا يبغون عنها حول على أن عنها جار مجرور متعلقان بحول متعلقان بماذا؟ بحول مفهوم هذا اللي سدله به السهيلي رحمه الله بحول مفعول به نعم ها لا كيف المصدر؟ لا أين المصدر؟ حولا هو المصدر نعم هو مفعول به لفعل يبغونه. هو قال أن أو إن عنها هذا جار مجرور متعلقان بحول هذا الذي سدل به فهمت او لا؟ قال إن عنها هذا جار مجرور لأنه يمتنع ان يعمل المصدر فيما قبله نبدأ أن يعمل فيما بعده وأن لا يفصل بينه وبين معموله إلى غير ذلك قال يعني يجوز المصدر للمصدر أن يعمل فيما قبله إذا كان جارا ومجرورا ما الدليل قال هذه الآية لا يبغون عنها حولا اصلها لا يبغون حولا عنها مفهوم هذا واضح هذا دليله. لكنه هذا كلام ضعيف لكونه ماذا ليس مطاردا في كلام العرب يمكن أن تخرج الآية على على غير هذا إذا هنا ينتهي ما يتعلق بماذا بالمصدر أو المزال نعم قال رحمه الله وإعماله مضافا أكثر نحو لولا دفع الله الناس ومنونا أقياس وبأل شاذ المصدر قال المصنف وإعماله أي إعمال المصدر مضافا أكثر يعني إعمال المصدر حال كونه مضافا إلى غيره أكثر في أين في لغة العرب وإعماله منونا أقيس وإعماله معرفا بال شاذ هذا مرض مصدر اذن المصدر هذا وروده في اللغه في اللغه العربيه على ثلاث اوجه ان يكون ماذا مضافا الثاني ان يكون منونا الثالث ان يكون معرفا بال فهم ان يكون منونا بال إذن هذا هذه الأوجه الثلاثة التي يرد فيها ما يرد فيها المصدر في لغة العرب الأول أن يكون مضافا الثاني أن يكون منونا الثالث أن يكون معرفا بال يكون مضافا منه قوله تعالى كما ذكر المصنف رحمه الله ولولا دفع الله الناس إذن هذه ثلاث أوجه هنا قبل شرح الامثله قال مضافا اقيس اه اكثر اي اكثر في كلام العرب وهنا اقيس ساشرحها حين اصل الى امثله المنول وهنا شاث هذا معنى المصنف رحمه الله ناتي الى الامثله ذكرها المثال الاول في بياني كون المصدر ماذا مضافا قال ولولا دفع الله قراءه دفع ولولا دفع الله الناس هنا طبعا لولا هذه امتناع الامتناع كما يقال طيب دفع مبتدا مرفوع وبعد لولا غالبا حذف الخبر مبتدا مرفوع وخبره محذوف تقديره كائن أو حاصل دفع مبتدا مرفوع رفع الضمة وهو مضاف الله مضاف إليه إذن هذا المصدر دفع, دفع يدفع يدفع دفعا لأن الدفع هو فعل مصدر للفعل المتعدي على وزن فعل أو فعل المتعدي دفع الله هذا مضاف إذن هذا كثير في كلام العرب والمضاف هو في لغة العرب اما ان يكون مضافا الى الفاعل واما ان يكون مضافا الى المفعول الفاعل ما معنى المصدر المضاف الى فاعله اي الذي قام بالفعل المشتق منه المصدر او الذي منه المصدر الان دفع فعله ماذا دفع اين فاعله هو الله ولولا دفع الله الناس اذن نقال هذا ماذا مصدر مضاف الى فاعله مفهوم هذا إذن هذا مصدر مضاف الى فاعله الناس مفعول به منصوب الان اين الفاعل المصدر اين فاعله هو هذا المضاف اليه مفهوم ومنه كذلك في في في اسم كان في كان واخواتها كونك مريضا او كونك طالبا كونك طالبا الكاف هنا كيف نعربها هي مضاف اليه لكن هي اسم كان فلها إعرابان الاول قريب وهو انها مضاف إليه الكاف والثاني بعيد وهو انها اسم كان إذن اسم كان هنا فهذا من باب إضافة الفعل لفاعله لأن أسماء كان واخواتها لها احكام الفاعل نفسها أو نفسها إذن ولولا دفع الله الناس نقول مفعول به للمصدر دفع منصوب ونصوب وفتح على آخره قال ألا إن ظلم نفسه المرء أو المرأة المرء بين ألا إن ظلم نفسه نعم ألا إن ظلم المرء نفسه المرء نف نعم ألا إن ظلم اه عفوا الأخطاء في الكتاب نعم ألا إن ظلم نفسه المرء بين ظلم اسم إن وهو مصدر ظلم يظلم ظلما على غير قياس ظلم نفسه أضيف الآن هذا من إضافة ماذا ظلم نفسه أو ظلم المرء نفسه نفسه كيف حالها ها نعم مجروره نفسي. لا اعرابها يعني لا عفوا موقعها من الحكم وقع عليها الفعل فعل الظلم وقع على النفس والفعل هو المرء اذن هذا من اضافه المصدر الى الى ماذا الى فاعله الى مفعوله اذن اما فاعل ما مفعول واضح هذا من اضافه المصدر الى مفعوله نقول سميع الدعاء سميع الدعاء سميع الدعاء سميع أي سمع سميع ماذا؟ الدعاء إذن الدعاء مفعول به أصول فأوضيف المصدر لها إذن هنا المرء هو فاعل ظن فهو فاعل المصدر وأين المفعول؟ مضاف إلى المصدر هذا من اضافه المصدر الى الى مفعوله، اذن المصدر في اللغه الذي يعمل اضافه اضافه الى الفاعل واضافه الى المفعول ولهذا مثل المصنف رحمه الله بهذين المثالين قال ومنونا اقيس اي اعمال المصدر حال كونه منونا اقيس هنا ناتي الى مساله اصوليه وهي قضيه القياس اقيس ما معنى اقيس ما معنى قوله اقيس من ي... من يجيب لماذا لاحظوا الان في لغه العرب عمل المصدر وهو مضاف اكثر هذا الكلام مفهوم او غير مفهوم مفهوم سفيان كلام مفهوم حال كونه مضافا مفهوم هو أكثر يعني كثير في كلام العرب، أكثر من المنون أكثر من المنون لكن المصنف قال وإعماله منونا أقيس لماذا أقيس؟ يعني هو الموافق للقياس هنا نحن اولا نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن عمل المصدر لاحظوا جيدا عمل فعله هكذا إذا نتحدث عن مسألة المصدر يعمل عمل فعله إذن هناك عمل يقوم به من؟ المصدر. المصدر. المصدر الآن حتى الأصل حتى يعمل أحد عمل أحد آخر لابد أن يكون بينهما شيء من التوافق وشيء من التشابه اليس كذلك لأن لو غاب مدير مؤسسة ما هل يستخلف الحارس مكانه لا هل يستخلف أي عامل مكانه لا الأصل أن ينظر في أقرب رتبة إليه فيستخلفه إذن هناك تقارب في هذا الأمر الآن العم الفعل لا يعمل ينوب عنه المصدر المصدر ماذا قال يعمله عامل الفعل سبعة من يعمل عمل فعل إذن هذا الفاعل هذا اسم الفاعل أو, أو المصدر أو آآ, اسم الفعل يعمل عمل فعل يكون بينهما شيء من التقارب والتشابه الآن المصدر إذا كان مضافا هل يشبه الفعل؟ لا يشبه الفعل ولهذا ذكرت لكم أن لا أدري أين أن الاسم الممنوع من الصرف مثلا مصابيح أو... نعم قلت لكم إن الإضافة تقرب الاسم من الممنوع من الصرف إلى من الاسميه يقول ابن مالك وال... وجر بالفتحة ما لا ينصرف جره بالفتحة يعني لا, ت... لا تجره بالكسرة لماذا يقول النحويون إن الممنوع من الصرف يشبه من الفعل الأسماء المبنية تشبه ماذا تشبه الأسماء آه تشبه الحروف وكل حرف مستحق آه آه والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني إذا الاسماء المبنية تشبه الحروف الأسماء الممنوعة من الصرف عندنا أسماء مبنية عرفنا لماذا أسماء معربة الأسماء المعربه تنقسم قسمين أسماء متمكنة أمكن وأسماء متمكنة فقط يعني الأسماء المتمكنة أمكن هي التي ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتنوى الأسماء التي متمكن فقط ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالفتحة ولا تنوى وهي ماذا؟ الممنوعة من الصرف لماذا؟ لأنها تشبه الأفعال لماذا تشبه الأفعال؟ لأن الأفعال ترفع وتنصب ولا تجر ولا تنول. فعندنا الممنوعه من الصرف تشبه الاسماء هذه الاسماء الممنوعه من الصرف إذا اضيفت أو لحقتها ال زال عنها ذلك المنع لماذا زال عنها ذلك المنع لان الاضافه والتعريف بال يقربها من من الاسماء ويزيل عنها ذلك الشبه الذي كان لاحقا بها مع مع الافعال فلاحظ تقول مررت بمساجد بمساجد واضح لكن لو قلت مررت بالمساجد لا تذهب يذهب المنع أو تقول مررت بمساجد المدينة يذهب المنع لأن الإضافة والتقربان تقربان الاسم من الاسمية وتزيلان عنه شبه مع الأفعال إذن المصدر المضاف يعمل عمل الفعل فكونه مضافا ماذا الأصل ان لا يعمل الأصل ان لا يعمل ولكن قال مصنف و و واعماله منولا اقيس هو الموافق للقياس لأن القياس أن المنوّن مثال طالب مثال أو إطعام الآية أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربتين او مسكين ذا مثرب يتيما الان يتيما هذا مفعول به لمن للاطعام هذا الاطعام هل هو مضاف لا هل هو معرف بأن لا هو منون الاسماء المنونه ماذا تشبه الافعال تشبه ماذا؟ تشبه الفعل واضح لماذا؟ لان هذا نكره والمصدر الفعل المضارع الذي يشبه بهذا لانه ليش بالفعل الماضي ولا الفعل الامر انه يشبه بالفعل المضارع هو المعرب واضح حينما نسبك أن أو أن يطعم مثلا أو أن يطعم هكذا هذا المصدر المؤول هو الذي يؤول بمصدر هذا المصدر يكون نكرة الحرف المصدري مع الفعل الذي يليه ينسبكم منه ماذا؟ مصدر هذا المصدر المؤول يكون نكرة ولهذا يقولون الحديث ذو شجون في قوله تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك أي يشرك أن يشرك تقدره إن الله لا يغفر إشراكاً هكذا نكر في سياق ماذا نفي فتعم هنا لهذا ذهب في قول الشيخ الإسلام ما أن عموم الشرك لا يغفر الله عز وجل هذا القول الأول مفهوم هذا إذا الفعل مضارع مع أن ماذا ينسبك منه مصدر يكون نكره لا نقول الاطعام ولهذا عمله ماذا اقيس هذا واضح جميل اذا او اطعام في يوم ذي مسغبه اذا لكن عمل الفعل ح عمل المصدر حال كونه نكره اقل من عمله حال كونه مضافا حال كونه مضاف نواصل يقول ام وعرفا وبالشاذ اي عمل المصدر حال كونه معرفا بال ماذا شاذ مخالف للقياس مخالف للقياس لماذا لان ال تدخل على على الاسماء لا على الافعال يعني قال المصنف هنا قال كلاما قال المعرف بال و اعماله شاذ قياسا واستعمالا قياسا واستعمالا ما معنى قياسا واستعمالا فاروق إذن هذا يقال فيه شاذ في القياس والشاذ في الاستعمال شاذ في القياس وشاذ في الاستعمال في الاستعمال ظاهر فالعرب لم تستعملوا كثيرا وفي القياس لا يوجد تشابه بينه وبين وبين الفعلي والله أعلى وأعلم إذن نظن هنا انتهى ما يتعلق به. ب بالمصدر ثم قال رحمه الله هل بقي وقت او لا كم اذا نواصل اولا هنا قبل النواس ايه اذا نقرا قال واسم الفاعل كضارب ومكرم فإن كان بألعمل مطلقا أو مجردا فبشرطين كونه حالا أو استقبالا واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف وواسط ذراعيه على حكاية الحال خلافا للكساء وخبير بن لهب على التقديم والتأخير وتقديره خبير كظهير خلافا للأخفش والمثال مضى معنا في أول درس فيما يتعلق بالسبعة التي تعمل عمل الفعل أننا لم نجد السابعة ليس كذلك تذكرون هذا ها؟ لما قال لما قال باب يعمل عمل فعله سبعه لما عددنا وجدنا ستة حقيقة وجدت السابع <تصفيق> أنا ذكرت لكم في ذلك اليوم أن السابع هو الجار والمجرور وهذا حق الجار والمجرور يعمل عمل الفعل لكن مصليف لم يذكره وإن كان يعني عمله يعني لا يذكره كثيرا في كتب النحويين ومنه قول تعالى أو في ظلمات فيه ظلمات وقول تعالى اف بالله شكونا غير ذلك لكن السابع اللي ذكره المصنف ذكر السابع وهو مباشره بعد قوله خنافا للاخفش اقرا والمثال المثال يقصد به اصيغ المبالغه واضح والمثال وهو ما حول للمبالغه من فاعل الى فعال او فعول او مفعال بكثره او فعيل او فعيل بقله نحو اما العسل فانا شراب إذن هو ذكر سبعه يقصد الرابع هنا هو سيغ المبالغ يعني قبل اسم المفعول بعد اسم بعد الفاعل بعد الفاعل يذكر ماذا المبالغه صيغ المبالغه وهو قول المصنف والمثال لماذا اشكل علينا لانه الأصل أن يفصل بين كل نوع لكنه جمع بين الفاعل بين اسم الفاعل وصيغ المبالغه وذلك لأن صيغ المبالغه ماخوذه من الفاعل تدل على الفاعل تدل على ماذا على الفاعل حولت الى تلك الصيغ للدلاله على الفعل سياتي هذا ان شاء الله قال رحمه الله واسم الفاعل أي من السبعه التي تعمل عمل الفعل اسم الفاعل كضارب ومكرم ضارب مثل به للفاعل من الفعل الثلاثي لاسم الفاعل من الفعل الثلاثي ومكرم مثل به لاسم الفاعل من الفعل غير غير الثلاثي إذا كل اسم فاعل يعمل عمل فعله سواء كان من الثلاثي أم من غير الثلاثي لكن بالشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله اولا قال إن كان بأل يعني إذا كان اسم الفاعل معرفا عامل مطلقا ما معنى مطلقا ماذا يقصد بمطلقا لا أجيب سي سي سيظهر هذا في, في, في تتمة كلامه في تتمة كلامه لاحظوا أو مجردا أي مجردا من أل فبشرطين كونه حالا ويجوز كونه حالا او استقبالا اذا اذا كان متصل اذا كان معرفا بال اذا كان متصلا بال فانه يعمل مطلقا سواء دل على الماضي ام دل على الحال ام دل على المستقبل هذا مراده اذا نقول يعمل اسم الفاعل عمل فعله ها كما يلي اولا اذا كان معرفا بال، فانه يعمل مطلقا يعمل عمل فعله مطلقا سواء دل على الماضي أو دل على المستقبل أو دل على الحال واضح؟ تقول جاء الضارب زيدا أمس أو اليوم أو الآن أو غدا جاء الضارب زيدا أمس طبعا أمس هذه ليست تتابعة لجاء لي لانه قد يقول قائل امسي متعلقه ب جاء كيف جاء امسي هذه صحيحه لكن كيف جاء غدا جاء الضارب زيدا غدا ها هذا صحيح او غير صحيح لاحظ الان جاء الضارب هذا يسمى فعل زيدا سأذكركم قصة عن الضارب زيدا أمس جاء الضارب زيدا غدا وجاء الضارب زيدا الآن الآن نحذف الضارب ونجعل المكرم المكرم أحسن لأنه عندي إشكال عند غير ناطقين بالعربية غير ناطقين بالعربية آه. ألقيت عليه محاضرة في, ال... في النحو فيه. في مقدمها هكذا آه. قال آه. عندهم إشكال قال هل عندكم إشكال ما زال زيد يضرب عمر أو كذا لا لهم صار إكراما <تصفيق> اذا جاء المكرم زيدا أمسي هذا ليه إشكال الآن أمسي هذه الظرف لا نقول أنه متعلق بجاء هنا قد يكون متعلق بجاء قد يكون متعلق بالمكرم أليس كذلك جاء أمس المكرم زيدا وجاء المكرم أمس زيدا نفهم لكن هنا هنا نقصد ماذا نقصد نقصد أن أمس متعلقه بالمكرم يعني الإكرام وقع أمس وليس جاء يعني على أساس يعني نعم لا لا لا, لا. لنا نحن الآن طيب لا نقول أمس الباري ناس إذا جاء المكرم زيدا البارحه نقول حينما نقول هذا الظرف متعلق بالمكرم ما معنى هذا معنى أن الإكرام هو الذي حصل في هذا الظرف ما فهم هذا هذا معنى التعلق ولهذا الجار والمجرور بالظرف لابد بد أن نبين المتعلق وإلا عندنا خلف في المعنى الآن هنا عندك اشكال هل المجيء حصل البارحة أو الإكرام حصل البارحة واضح الآن هنا المقصود هو الإكرام حصل البارحة الآن جاء المكرم زيدا غدا قد يقول قال كيف جاء غدا يعني لا نحن نقصد المكرم والمكرم اسم فاعل والاسم فاعل يشبه الفعل المضارع ويعني يدل على المستقبل هذا. هذا الفعل هذا اسم فاعل يدل على المستقبل هذا صحيح إذا جاء المكرم زيدا غدا أي الذي سيكرم زيدا غدا فالظرف هذا متعلق بالمكرم لا نقول إن جملة فيها خلل جاء المكرم زيدا الآن الان متعلق كذلك بالمكرم إذا لاحظوا الإكرام هنا كان في الماضي جاز كان في الحاضر جاز كان في المستقبل جاز لماذا لأن المصدرها أو اسم الفاعل عفوا معرف فإذا كان معرفا جاز إعماله في الماضي في المستقبل في الحاضر لا يهم فيجوز هذا كله صحيح <تصفيق> يقول مصنف وبأل عفوا ومجردا أين كلامه و او مجردا فبشرطين إذن اسم الفاعل إما أن يكون معرفا بأل وإما أن يكون ماذا مجردا عن أل إذا كان معرفا بالخلاص قلنا إنه يعمل مطلقا سواء دل على الماضي أم المستقبل أم الحاضر إذا كان مجردا عن ال، فإنه يعمل بماذا؟ بشرطين الأول والثاني الأول أن يكون قال مصنف كونه حالا أو استقبالا يعني أن يدل على الحال او الاستقبال ماذا خرج خرج الماضي المضي لا يقبل هذا فتقول جاء مكرم زيدا امس والان وغدا اين الممتنع هنا امسي هذا يمتنع لا يصح هذا كلام عربيته لماذا لان امسي متعلق الان هنا لاحظوا جيدا اذا قلنا ان أمسي متعلقه بمكرمه واضح هذا هنا قد نقول ان كان يكون صحيحا اي المجيء حصل أمسي. لا الان ساغير الفعل حتى نقول يدخل واضح الان يدخل مكرم زيدا امسي فهنا معنى ان الاكرام كان امسي لكن هذا اسم الفاعل هل هو معرف بها لا غير معرف اذا لا يصح الكلام فهو دال على المضي وهذا لا يصح بد أن يدل على الحال الآن أو المستقبل فنقول يدخل أو جاء مكرم زيدا الآن جاء مكرم زيدا غدا يصح واضح هذا هذا الشرط الأول الشرط الثاني واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موت او موصوف شرط من من اربعه شروط شرط من اربعه شروط لماذا هو في الحقيقه شرطان لماذا جعلهما المصنف شرطين ها الثاني ان يكون معتمدا ها على نفي او استفهام ثم أو مخبار عنه أو موصوف انتهى كم؟ واحد، اثنان، ثلاثة النفي الاستبهام ثلاثة لكن هذه متعلقة باللفظ وتلك متعلقة بالمعنى هذه متعلقة بلفظه يعني ان يكون معتبدا يسبق هنا في او استفهام او ان يكون بعده خبر او ان يكون ماذا موصوفا ان يعتمد على النفي والاستفهام ذكر المصنف اظن مثالا اين كلامه آه طيب, طيب قال وباسط ذراعيه على حكايه الحال هذه باسط ذراعيه فيها وقع فيها كلام كثير بين الكوفيين والبصريين وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد باسط هذا ماذا خبر واضح خبر مبتدا خبر والواو حالية والجملة حال حال من الفاعل في من الفتيان أي حال كوني كلبهم باسطا ذراعيه بالوسيل لأن ذراعيه الآن باتفاق العلماء منصوبة لماذا؟ لأنها مثنى والمثنى ينصب بالياء والرسم موجود هكذا واضح الآن ذراعيه فمنصوب بلياوه مضاف والهام مضاف إليه لكن من الذي نصدها هو باسط باسط ذراعيه ولهذا كثير من النحويين يعربونها على أنها مفعول به لباسط ولكن كسائي قال لا هذا يعني كيف يعني كيف يعني هذا يعني هذا باسط يعني القصة مضت واضح الآن إذن هو يضل على المضي لكن النحويين قالوا إنه على حكاية يعني كأن الحكاية الآن تحصل على حكاية الحال واضح الآن؟ واضح كأن الحكاية الآن تحصل وبالتالي جاز إعماله عفوا إعماله هذا اسم الفاعل مع أن ظاهر زمنه هو ماذا؟ هو المضي وهذا هو الراجح في هذه المسألة ما الدليل على هذا؟ أن هذه جملة حالية أي حال كوني والحال كوني الحال واضح الان والله اعلى واعلم نكتب بهذا القدر ما بقي نكمله باذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم سبحانك اللهم بحمدك تشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك